في أَمْرُهُمْ هَلَكٌ وَخَافُوا شَيْئًا لَّمْ تَسْمَعُوا مِنَ الَّذِينَ هُوَ كِتَابٌ مِّنَ قبلكم ومن الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الَّذِينَ شَكَرُوا أَذًى كَثِيرًا مَا لَهُمْ تَشْبُهُ وَتَكْتُفُ